أمك والروح تنور لجل العرس المذبور أمك والروح تنور لجل العرس المذبور يا الروح وروحك هو يا جسام يا جسام يا جسام قلب الأملو شبئي بنهب خريطة اسعد يوم يمر لا بدره كامل يصباح منتم بدرك ضليت بحسباتي اسراح ما كنت احسب يصباح عرسك يوم المذبا ربي تاكل الليل وتحملت اليا دمعي على الخديس يا جسا يا Jassar Ya Jassar Ummak wal roocht nuur Nagilil ars il madhubur Ummak wal roocht nuur Nagilil ars il madhubur Ya حبك ساكن وجداني ويسري بهير يوم بيوم وليل بليله ما بكري يمشي انت ملاك الجرب وطيفك مالك كل شيء انتك يا جاسم تحضرنا وتحملنا عشي يا من رحت من لن بعدك آهاتي يا آهاتي وترجيدي يا جسا يا جسا امك والروح تنو لجل العرس المذبو امك والروح تنو لجل العرس المذبو يا اللي روحك وروحك هو يا جسا يا جسر أحلامي كانت مبنية يبني نهيد ميت في العبر على الوجن سالت لجلك ليطمي أشعر من طحت على الغبر طلع نهيش ما روح ختمة لما نروحك آه نخيت ميت بعدك ما أتهن ونت ونل ون الله يساعد سكنك يم يا, يا جسام يا جسام يا جسام أمك والروح تنور لجل العرس المذبور أمك والروح تنور لجل العرس المذبور يا الروح وروحك هو يا جسام يا جسام يا جسام سكيانة تونلج لك وتنادي آي ابني العين ثياب الزفل كانت تزهي مصبوغة ابديل شموع الفرحة بقلبي شعل النيراني الهيم يا جا سند هل عرسك تبدل واصبح ماته لجلك محنيه ضلوب لجلك مطفيه شموع لجلك تتجارد دموع يا جسا يا جسا يا جسا يا جسا لجلي العرس المدبو أمك والروح تنور نجل العرس المذبور يا الروح وروحك هو يا جسام يا جسام من شفتك مطروح موذر فوق الغابري أن يتكبد مومك يبني المعتم حومري ناديتك والعبر بخديت اتبع عابري شرفت أمك يا بعد أمك عند الزهر والدعي ابني بالآ يا لرزقك ما أقسى أمري ومرك لله يا جسا يا جسا المذبوح يا جسة يا, جسة يا جسة للشاعر عباس الفرحان